ادْمُشْكُنْ أَن تَتَبَزَّجَكُ الْجَنَّةُ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ 119. وقلنا بَعْضُكُمْ بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين 110. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم